أ م ع ا افحسب الذين كفروا أ ن يتخذوا عبادي من دون اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا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 بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ ن ا د ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه ولم اكن بدعائك رب شقيا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 إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف اطاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا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 ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا و إ ن منكم إ ل ا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا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 وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا